Se fe L atlayan ne ve evucule ku minxilefin إلى ربنا من قلب وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال وَقَالَ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم فإن فلقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله